يا مخالفين احذروا من العقوبات فإنها بالمرصاد تارة تقدم فتعاجل وتارة تتأخر وتارة تعرف وتارة لا تعرف وتارة تعم وتارة تخص من عقوباته الكلية تغريق قوم نوح بالطوفان وله طوفان خزي وهو أحسن أن يحبس الدماء في الأبدان والرطوبات ثم يضفي على حرارتها من العروق فتورث الاستسقاء والورم ومن العقوبات الكلية ريح عاد ومن الخزي حبس الرياح في البدن فلا تنفد فيقع بها الهلاك يصلط عليك الزكام فيجري من أنفكك المطر ويبقى من أثره في صدركك كالوحل. يقدر لك الحرارة واليبس كما يقع على الأرض بالجدب يأمر العروق فتضرب أو الضوارب فتسكن أو يوقع بين الأخلاط المتعادلة فيحوز بعضها ويغلب بعضها فإذا أنت من تأثير ذلك اليابس صريع يرميك بعلة تسمى الجزام فيقذرك الناس والأهل يحبس النور عن العين بعارض فإذا البصر قد ذهب يسلط آفة على السمع فإذا بالصمم قد نزل يحبس البول أو يرخي المثانة بضرب بالقولنج أو بالإسهال يفسد الدماغ فيذهب الذهن ويبطل العقل فتقع في الفضيحة بين الخلق يتصبب على قلبك الغم كما سلط الكسوف على الشمس يعاقب بفقد الولد الحبيب يتلف المال فيحوج إلى الناس يمحق البضاعة بقلب الأسعار فلا يعود رأس المال أو يذهبه بإنفاده إلى العطارين في ثرى حشاش مرة، وإلى الأطباء في نقيع العروق، فيبكي على ضياعه، وينسى اكتساب المال من الحرام. يضرب قارئ القرآن بالنسيان، فينسى ما حفظ، يمنع قائم الليل لعجز الكسل، يسلب عارفه حلاوة مناجاته، يفتح باب الدنيا على العاقل، ويوسع له مدخل الحرص في آخر العمر. فيستلبه على أقبح حال فلو رأيته يمنع نفسه شهواتها حبا لجمع المال ويكتسب من كل رذيلة فإذا بطارق الموت قد نقل ماله بوصف الميراث وأبقى عليه في دستور كسبه الحساب والله لقد رأينا من أفنى عمره في العلم والجد فلما قاربت سفينة عمره الساحلة آثر المعاصي القباح وضرب على أذنه حتى أخذ على أسمج حال آه لمركب لما وصل الشاطئ غرق وآخرة مطعم بالمرارة ختم ومن عقوباته أن يقعدك عن نهضاتك في مراداتك فيسلبك نعمة التصرف وكل هذه العقوبات تعاملات لأمثالها من الذنوب فإن قلت أن هذا قيل لك هو من عند نفسك أتذكر وقد تقاعدت عن امتثال أمره وجنحت إلى ركوب نهيه وبخلت عليه ببعض ما وهب لك ثم انضم إلى قعودك تضجر الأهل منك وتسخطهم طول بقائك ثم إن صرح لك بذلك مثل أن تسمعهم يقولون ما أطول عمرك أرحنا الله منك فيا له من سهم لا يخطئ صميم الفؤاد فاستقل من الذنوب التي توجب بها فإن صدقت لطف الحق بك ولم يسلط عليك مثل هذه الأمراض أو إن سلطها عطف القلوب عليك فرفقت بك والله ما أعرف طريقا للسلامة إلا صدق التوبة والاستدراك ودوام اللجء والاستغاثة كما كان الحسن البصري فإنه كان يبكي ليلا ونهارا ويقول وما يؤمنني أن يكون الطلع على بعض الذنوب فقال اذهب لا غفرت لك وكان يقول والله ما حالتي إلا كحالة من كسر به مركبه فبقي في وسط البحر على ساحة فلا يدري أينجو أم لا وحالتي أشد أفد أقوام ما كانوا يغسلون آثار الذنوب بدموع الأحزان ليلا ونهارا وهم يشكون في النظافة وكيف لا يبكي من قد يتقن الذنوب وما عرف أثر القبول مأتم المذنبين ما ينقضي آخر الدهر أو يحل اللحود